موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ن ل ا م ي ه Amen. え<音楽> 私たちは。<音声> موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه o a h وكان الله قويا عزيزا Thank、mm -hmm. y واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضاهم وكان الله على كل شئ ي Yeah! Dun dun dun ا ل د ك ت و م ح م ا ت م ا ل ن ا ب ل س يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه م ب ي د وضعفين وكان ذلك على ا ل ه يسيرا <تصفيق> <تصفيق> ومن يقلد منكن لله ورسوله وته ا ل ص ا ل ح ا やあみ فيطمع الذي في قلبه مرض وكن ا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا ت ب ق وجنه ب ع ر جلجاه ا من يتلون إ ن الزكاه س و ت موسوعه ا ل ن ا ب ل س ه ل ا ل ب ي ت و ي ط ه ل ا س ل ط م ي ر ا えっ <Yeah>, و الصادقين والصادقات والطابرين والصابرات والخالر ا ل خ ا ش ع ي ن و ا ل خ ا ش ا ت و ا ل م ت ي ل ل ي ن و ا ل م ت ل ا ق ا ه والحافظين فرج وهو الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا م ل ا م ي ه كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اهدى الله لهم ا ل ن